الله لا إله إلا هو ولا يجمعنكم إلى, إلى يوم القيامة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلا ربه، ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسبه بما كتبوا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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُドُّوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَسْتَخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يُقِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَثِيثًا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 ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما يردوا إلى الفتنة أركتوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويكفوا فاخذوهم واقتلوهم حيث تقسموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين